وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَنَظِّ الظِّلُّ وَالنَّارُ وَنَظِّ الظِّلُّ وَالنَّارُ وَمَا يَسْتَوِي اللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بمسمع من في إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحسب بشيرا ونذيرا إنا بشيرا ونذيرا وَإِم مِنْ أَُّةٍ إِلَّا خَلَثهَا نَذير وَإِنِ أَُّكِ إَِّا خَلَافِيه نَذِي وَإُكَذِبُوكَ فَقَدِكَ الذَّبَ الذيذينَ مِنْ قَضِلِهِمْ جَأَتْهُمْ مُصُلُهُم البينات وبالزبر وبالكتاب المنير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم وصلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا ثم أخذت فكيف كان نكير فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَانِ والأنعام مختلف ألوانه كذلك ومن الناس والذواب والأنعام مختلف الألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ غَفُورٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَأَمْ فَقُمَِّا رَزَكُناَاهُم سِعغَوْ وَلَانتَ يَجُونَةِ جََةَ لن تَبُور وََق ويمد اجورهم ويزيدهم من فضله ليوفي بهم اجورهم ويزيدهم من غفور شكور انه